يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر ابن منهم يوم إذ الشتٌ يغني وجوهه ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عثم الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم قوة عند ذل العرش مكين.